التي تحتاج الصبر معها على الأقدار سنذكر لكم بعض المواقف بإذن الله تعالى, تعالى تعيننا على التعامل مع القدر وعلى الصبر على الأقدار التي تنزل بنا ولا نزال معكم في رحلتنا في برنامجنا مسافرون فيسعدني أن تكونوا معنا اليوم أيضا نصبر على الأقدار السلام عليكم السلام عليكم الله السلام الله رحمة الله الله رحمة الله أهلا, أهلا, أهلا طبعا يا شباب الكلام على الصبر على الأقدار وما يتعلق بها كلام طويل يعني أنا ما أريد أتكلم مثلا صبر الإنسان على الفقر ولا صبره على المرض ولا صبره على فراق الأحبة يعني أنا لما يسافر مثلا ابني وأنا أحبه يسافر للدراسة مثلا أو يتزوج أو يوظف في وظيفة ويسكن في مكان بعيد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 ومات سبحان. سقط من فوق جسر سبحان الله هذه الأقدار المفاجئة يعني ليس ليس مثل انسان أصيب بمرض ثم مكت مع هذا المرض شهر شهرين ثلاثة أربعة وبعدين والله الرجل توفي في يعني تكون مصيبة شديدة على اهله لكنها اهون من المصيبة المفاجئة لا نحن سنتكلم عن الأقدار المفاجئة التي تنزل بالإنسان طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أصابه مثل هذه المصائب وعلي صلاة والسلام يعني أصيب في أبناءه أصيب في ولده عبد الله ولده القاسم ولده إبراهيم حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما أرسلت إليه ماريا أمته عليه الصلاة والسلام قالت إن ولدك إبراهيم في الموت بعدين سبحان الله موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في في يعني كما قال الله تعالى فلما بلغ معه السعية قال يا بني اني ارا في المنام من يدبك يعني مات في اللحظات التي يستملحوا فيها الاب الابن عادة من الطف اللحظات لما يبدأ يتكلم ويسولف وعنده مشاعر ويمشي ابو سنتين ونص ثلاث سنوات اذا تجاوزها يعني يبدأ يكون كبير ويدخل لكن ليس ابو شهرين وثلاثة تستمتع به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 إنها رحمة يعني يا ولدي يا أخي يعني ليس واحد ثاني ولا جهاز جهازا حامل بيني يا أخي ولدي هذا إنها رحمة إنها رحمة وجعل عليه الصلاة والسلام يبكي ولده يعني نفسه تنزع من جسده المبارك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر وقال سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم إذا آذاك قومك اصبر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 وسبحان الله يا جماعة على كثرة الأنبياء إلا أن الله تعالى اختار نوعيات منهم يعني مثلا الأنبياء في حديث أبي ذر الذي روال إمام أحمد قال أبو ذر يا رسول الله كم عدد الرسل فقال عليه الصلاة والسلامهم مئة وعشرون ألفا كما كبيرة مئة وعشرين ألف نبي ركزوا معي ها هل وعشرين ألف لم يذكر الله في القرآن إلا أسماء 25 نبي من 120 ألف اللي ذكرت بس 25 نبي طيب هل 25 نبي أيضا الذين ذكرت قصصهم فقط 15 نبي عشرة أنبياء ذكروا في القرآن بأسمائهم مثل مثلا اليسع لما قولك اليسع ما يكون عند القصص مثل القصص موسى أو قصص عيسى مثلا أو شعيب اليسع من له هذا نبي ايش قصته يا ربي ما اخبر الله قصته بس ذكر اسمه ذو الكفل الشضر الخضر الخضر يمكن ذكر شيء من قصته مع, مع موسى لكن ال... ذو الكفل ما في ولا شيء ذكر عن بس ذو الكفل طيب ايش قصته يا ربي ذو الكفل ما الياسين نبي من الانبياء م. ما ذكر الله تعالى قصته انما ذكر اسمه فقط اذا لما يذكر الله قصة نبي بالتفصيل معناه ان الله تعالى يريد ان يوصل الينا عبرا من خلالها كما قال الله على فقص القصص لعلهم يتفكرون يعني يتأثرون ويعتبرون في في حياتهم من أعظم الأنبياء اللي ذكر الله تعالى صبره على المرض هو أيوب أيوب عليه السلام يقول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال الله فاستجبنا له وفي العية الأخرى يقول الله واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ثم قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب هذا صبر أيوب عليه السلام وقيل ان أيوب مرة قالت له امرأته لأن أولاد هلكوا بالأمراض وأصيبوا بي وباء يعني مثل أحيانا يصاب الإنسان بأولاده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 من الذي سيصاب بعد دور عالمي. يقول حتى توفي لي الى الان ستة ولما زرته انا في بيته يا جماعة والله اني ارفع الفنجال اشرب قهوة ويقول يا شيخ والسابع منوم في المستشفى الآن يا اخي اللي حصل ايوب عليه السلام قريب من هذا اولاده يموت اعظم من هذا طبعا اولاده يموتون واحد واحد كلهم بين يده وباء اصيبوا به ثم اصيبه بالوباء ولم يموت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 ابلوا بقر ويصيبها مرض وتنتهي قومه أيوه أيضا أخرجوه من عندهم لأنهم خشيوا أن يصابوا بذلك يقولون فقالت له رأته يوما قالت له يا أيوب ألا تدعو الله أن يرفع ما بنا يعني أنا معاة أقدر أتحمل ألا تدعو الله أن يرفع ما بنا فقال لها كم لبثنا في الـ الـ هذا البلاء قالت لبثنا في هذا البلاء سبع سنين فقال لها وكم كنا في النعمة شوف يا أخي التعامل مع النفس عند نزول المصيبة ودائما أنت إذا أصبت مصيبة انظر إلى ما أبقى الله لك ولا تنظر إلى ما أخذ منك واحد فرضا عنده عشرة ألاف ريال وضع منها ألف لا تنظر إلى الألف فتحزن انظر إلى التسعة ألاف فتح واحد عنده عشرة أولاد ومات اثنان منهم انظر للثمانية اللي بقوا انظر للنعم اللي بقيت عندك واحد أصيب بحادث وأصيب بشلل نصفي لا تنظر إلى الجزء الذي فقدته، انظر إلى الجزء الذي بقي. صح. يقول لي الـ خونا عبد الله بنعمة، وتعرفونه، خير له بعض الجهد وله مقاطع في الانترنت أيضا يقول كنت أظن أنه لا أحد أعظم مني مصيبة. يقول عبد الله بنعمة أصيب في في في مسبح، يعني قفز في المسبح وكان المسبح يظنه عميقا فيده ليس عميق الشاهد أن أصيب بضربه وانقطع تنفسه وكذا فانقطع الأكسجين. شاهد أن أصيب بشلل كلي ولا يتحرك فيه إلا الرأس فقط. وإذا أراد يتكلم يتكلم ايضا بصعوبة. صلى الله عليه وسلم وشفي جميع مرضانا. يقول لي يقول كنت يا شيخ أظن أنه ما في أحد أعظم مني مصيبة. انا مشلول ولو تقطع رجلي بفأس ما أشعر بشيء لاني مشلول يعني. يقول حتى رأيت شخصا مصابا بمثل نفس الشلل وإضافة إلى ذلك أبكم وأصم لا حول يقول على الأقل أنا أقدر أقول يما أعطوني ماء يا أمي أنا أتصرفه بالتلفون يرد علي يرد بالسماعة طبعا محطوط الجوال وسماعة فالتلفون مبرمج إنه يرد نفسه مباشرة ما يحتاج تضغط الأخضر فهو أهلي مرحبا من أقول مثلا أهلي يا شيخ كيف حالك يتكلم معي تنتهي المكالمه انا اقفل خلاص ينقفل التليفون يقول يا شيخ رايت واحد اصم ما يتكلم أصم ما يسمع وابكم ما يتكلم ومصاب مثل اصابتي يقول حتى انه يوما جاء فأر وقضم اصابعه يقول ولم يعلم والدم يسيل يقول ويشوف الفأر يأكل. يقول هو يبغى يصرخ ما هو قادر يبغى يتكلم يا ناس تعالوا ما هو قادر يقول حتى جاءوا اهل بعدين وراوا هذا وعطوا أبار عشان الطاعون وغيره فيقول سبحان الله ادركت فعلا ان يعني احيانا الواحد يصاب بمصيبه اه فانظر الى ما أبقى الله لك ولا تنظر الى ما أخذ منك أيوب عليه السلام لما قالت لهم رأته قالت له يعني يعني أدعو الله أن يكشف ما بنا خلاص انا مليت مما أصابنا قال لها كم لبسنا في هذا المرض في هذا البلاء سبع قالت قد لبسنا سبع سنين فقال لها وكم كنا في النعمة قالت كنا في النعمة سبعين سنة فقال إني لأستحي لا من الله أن ينعمني سبعين سنة أموال أولاد وكذا أن ينعمني سبعين سنة فإذا ابتلاني سبعا جزعت الحين سبعين سنة وأنا في نعيم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 قال ربي إني مستني الشيطان بنصب وعذاب في الآية الأخرى وأيوب إذ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا ربي أنا ما اقول لك اكشف ضري لكن يا ربي أنت رحيم وانت أرحم الراحمين قال الله فاستجبنا لفكشفنا بابه من يعقوب عليه السلام نفس الشيء يعقوب كان أحب ابنائه إليه يوسف وهيب عن يوسف وهو يدري أنتو ما أكله الزيب أنتو عملت عمله طيب سوّرت لكم أنفسكم أمرا لكن أنا ما ذا ثم يبتنا بعد ذلك بولده الثاني أخو يوسف ويقولون يا أبي أخونا ما رجع معنا ليش قال أخذه الملك اللي عندهم في مصر وما ما ما, ما رجعه لنا قال الله تعالى عن عن عن أيوب يقول الله سبحانه وتعالى قال بل سوّرت لعن يعقوب قال بل لكم أنفسكم أمرا فصبروا إن جميل عسى الله أن يأثياني بهم جميعا ثم قال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 قالوا تالله تذك... تذكر يوسف تفتأ. تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين حتى تكون شاهد من تهي أو تكون من الهالكين قال إنما اشكو بثي وحزني إلى الله بالله. وأعلم من الله ما لا تعلم فشف صبره بعد ذلك كوفئ بهذا الصبر بأن رفعه الله تعالى ورفع ولده يوسف وصار له شأن وصار له مكانه ونحو ذلك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 ولو نلاحظ القصص هذه انه بعد سنين احيانا تفرج أحسن. عندهم وغير ذلك ترى ايضا الناس كثير منهم اذا اصيب بالمصائب مثلا ذهب ماله ولا مرض نزل به او نزل باولاده او عقوق ولده ولا غير ذلك لا ينظر احيانا الى من اصيب باعظم مصيبته ويبدأ يقول والله الحمد لله على قل انا مشلول يا فغيري كذا لا يبدأ ينظر الى من فضل عليه فيحزن ويعذب نفسه طيب انت بهذا لا تكشف المصيبة عن نفسك, أنت تزيد نفسك هم وغم إنما انظر إلى من هو أعظم منك مصيبة حتى تهون عليك مصيبتك صح. التي أنت فيها هذا نلاقي أحيانا الواحد الضايق حتى من الهم مو بس مصيبة تلقاه الطفشان أنا الطفشان اليوم ما أدري اسمه الضايق يعني لو جينا للقرآن نلقى في آية لقد خلق من الإنسان في كدر أحسن في كبد يعني إنه أصلا في هم وغم إيه وشيء ثاني برضو يعني دائما الدنيا هي جنة الكافر سجن و... المؤمن وجنة الكافر, الكافر, الكافر صحيح حتى أذكر على هذه سجن المؤمن وجنة الكافر يقولون أن ابن حزم رحمه الله ابن حزم كان يعني في بعض العلماء كانوا يعني وزراء ولا كانوا تجارا وعلماء في نفس الوقت يعني مثلا الإمام مالك يقولون الإمام مالك كان تاجرا وعالم يقروا وكان يلبس كل يوم نوع من العمايم ونوع من الأحذية ون ونوع... إلى نفسه يا أخي وعالم بس فلوسه يعني ما ما من الناس فبن حزم رحمه الله كان وزيرا يقولون فخرج مرة في أبهته مع الخدم والحشم والناس حوله فمر بيهودي يكنس الشارع فنظرها اليهودي هذا إلى بن حزم وقال يا ابن حزم قال نعم قال الآن يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الله يا أخي أنا اللي في سجن وأنت اللي في جنة أنت الآن على هذا الفرس وتلبس هالحلة اللي تسورات بعشرين شهر وتلبس ومعك هالخدم والحشم أنت اللي في جنة يا أخي ليس انا وتقول انك انا في جنة وأنت سجن فأجابه ابن حزم قائلا قال انا بالنسبه إلى ما ينتظرني في الآخرة إن أدخلني الله الجنة من نعيم وغ... يعني الآن ممنوع الزواج أكثر من أربعة في الآخرة مفتوح للمجال الآن ما أشرب خمر في الآخرة مفتوح للمجال الآن أنا أخاف من الموت في الآخرة ما في موت يعني في أشياء في الدنيا ما تجد حصلها في الآخرة يقول أنا بالنسبة لما ينتظرني في الآخرة أعتبر مستجوبا الحين أقول متى تأتي الآخرة لأتنعم أكثر وأنت بالنسبة لما ينتظرك من عذاب في الآخرة الآن أنت في جنه نعم. صح إيه يقولون فاسلم الكافر اسلم اليهودي قال والله ما كذا اشهد الله لا اله الله رسول الله وخاف فانا اعني ان في الصبر على المصائب اولا في التعامل مع انفسنا لما ينزل بين المصيبه أول ذلك ان تتخيل كيف لو كانت المصيبه اعظم من ذلك لا. وتقول في نفسك مثل ما قال عروه بن الزبير لما أصابه الآكلة في رجله غرغرينا وقطعوا رجله من عند الركبه وتخيل كيف لو كانت أعظم؟ قال اللهم لك الحمد. أعطيتني أربعة أطراف يدين ورجلين وأخذ طرف واحد وأبقيت ثلاثة. لك الحمد انك ما أخذ ثلاثة وأبقيت واحد. <تصفيق> تخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم؟ وتقول الحمد لله أنا وقفت على كذا. اللهم لك الحمد. واحد فرضا ولده صار لحادث حادث بالسيارة وحترقت السيارة ومدري إيش؟ وزعل كيف السيارة تحترق؟ إحنا شرناها بفلوسنا لسه نسدد البنك إلى الآن ما ما سدّدنا قيمة السيارة. قال له واحد.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 تظل في مصيبك تظل في نكتك تظل في ضيقك ايش ال الاشياء المفروض ان احنا نسوي عشان نبتعد عن هذه احفد وطبعا اول شيء احمد بالنسبة لمن كيف نتعامل مع من اصيب بمصيبة صح. يعني نحن مطالبون ان نواسي صاحب المصيبة ليش شرع عندنا يا اخي في الاسلام شرع العزاء لمن يعني يتوفى لها احد انت ممثل. لما تاتي اه موثل. صح انت الآن لما تأتي الواحد تعزيف في ابنه تعزيف في ابيه تعزيف في كذا أنت في الحقيقة إنما تخفف عن مصيبته أحسن الله عزائك وجبر الله مصابك كلنا يا رجال نموت ليس فقط ابنك هذا أمر قدره الله أنت في الحقيقة تخفف عليه مصيبته لا. لماذا شرعت عيادة المريض تخفيف تخفيف, تخفيف, تخفيف عن مصيبة المرض لا. واحد مريض والنبي وسلم يقول من زار مريضا في الصباح جعل الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى المساء وإذا زاره في المساء جعله سبعين ألف ملك يستغفرون له ليش حتى نخفف مصيبته التي هو فيها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعين ذا الحاجة الملهوف واحد ملهوف ابني بموت ولا زوجتي كذا تعينه في ذلك أجر تخفيف لا إن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب لي من الاعتكدة في المسجد هذا شام كل هذا يا جماعة في التعامل مع المصاب العجيب في ناس ما يعرف يتعامل مع المصيبة بالمنهج الشرعي صح. يعني الله تعالى يقول إذا أصابته المصيبة قالوا إن الله إليه رجون لا في ناس يعني يعني انا عرض علي قبل كم يوم مشكله وطبعا يعني ذكرت الفتاه أن أباها كان رجلا حسنا وطيبا ولطيفا تقول احنا ما ادري كم قالت والله كذا بنت وعندنا اخوين ثم مات الاخوان فجاه في حادث تقول وابي من ذلك الحين لا يكاد أن يفيق من المسكر والخمر لا لا يبغي يبغي ينسى من شدة ما تعامل مع المصيبة التعامل الشرعي يبغى ينسى المصيبة ويشرب خمر ليس هذا التعامل الشرعي مع المصائب انك تشرب خمر ولا تتعاطى مخدرات أو تنتحر لا التعامل الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه بلال كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاه أصاب هم غم الله أكبر كبر وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال خلنا نرتاح وما أجمل والله يا أخي الواحد إذا أصيب بمصيبه ثم توضأ وكبر وسجد وبكى والله يا جماعة تشعر سبحان الله انك كان عندك يعني جبل وانك قاعد تفتت هذا الجبل وتسربه الى الارض فعلا يهون عليك نختم سؤالك عبد العزيز ها انا اعتقد ممكن لما يكون الواحد مؤمن من داخل ها. هي تتحكم في الصبر تجاه المصائب لما ها. الواحد يكون ايمانه ضعيف راح يكون برضه ما راح يفكر ان كيف راح يصبر على المصيبه صدقت هذا ايضا مهم هو الواحد بمقدار ارتفاع ايمانه فعلا يعني يكون عنده قدرة على تحمل مصيبة اذا اذا نزلت وهذا ايضا مهم نسال الله تعالى ان يزيدنا واياكم ايمانا وان يعيدنا واياكم من المصائب والله يعيدنا من المصائب الواحد ما يصرح من مصيبه اكيد جاءت يصبر عليها يعني الله يبيكم خير يا شباب انتم ايضا على حباث الله ان يعيدنا واياكم جميعا من المصائب ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله تعالى ان يخفف عنا وعنكم ونشفي مرضانا ومرضاكم وأن يغني فقيرنا وفقيركم وأن يسد عنا الدين وأن يوفقنا واياكم لكل خير يا رب العالمين إلى <تصفيق> اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>